بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذا هو القسم الثاني من الإجابة على السؤال المزمن من الذي على الحق وهذا هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه كل عمل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 أنت لم تسمع هنا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج لأن الصلاة والصيام والزكاة والحج يقومون على هذا الأساس لو فعلت جميع الأعمال ولم تكن قائمة على هذا الأمر فهذا العمل باطل لأن أشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عندما ذكر الله أسماء الأنبياء في سورة الأنعام قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فلذلك أتكلم في هذا الأمر ويجب أن نتكلم فيه كل يوم كل ساعة وهو ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله أي لا يحل أحد حراما ولا يحرم أحد حلالا هذا ما أراده الله تعالى منه وهذا هو الأساس وهذا هو القاسم المشترك بين جميع الديانات الديانات تختلف في الصلاة في الشرائع تختلف في الزكاة تختلف في الصيام يختلفون في كل شيء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج إلا التوحيد إلا الإيمان هذا لا خلاف فيه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالها نوح قالها هود قالها إبراهيم قالها محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا خلاف فيه أما الصيام والزكاة والحج والمعاملات واللباس والأكل والشرب والنكاح والطلاق وهذه الامور اختلفت فيها الشرائع هكذا اراد الله لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا اما في افصل بينك وبين الله العقيده التي بينك وبين الله التوحيد فهذا لابد الا يكون في خلاف لا بينك ولا بين مسيحي ولا بين يهودي ولا بين أي إنسان آخر ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا حجر ولا بشر ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله الذي يشرع هو الله الذي يحكم هو الله إن الحكم إلا لله فإذا عين الله تعالى وبين أنه أرسل رسولا فقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله من رسول كل نبي أرسله الله أرسله ليطاع بدون نقاش فتحدثنا في الدرس الماضي على الإجابة على هذا السؤال الذي يتكرر من كثير من الناس من الذي على الحق كل جماعة وكل مذهب وكل فرقة تقول نحن الوسطيون ونحن المعتدلون ونحن نمثل الإسلام الحقيقي فلذلك الشاب الذي يريد الهدايه ويقع في هذا الوسط يشعر بأنه حائر الكل يدعي أنه على الحق الكل يدعي أنه هو معه التوكيل الرسمي بالحق بالهداية واختلفوا وتفرقوا فالإجابة من الذي على الحق في الدرس الماضي ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات مبينات ومعنى مبينات أنها تفصل بين الحق والباطل تجيب لك على هذا السؤال واستخدمنا من هذه الآيات بعض الآيات التي دلتنا على أن الذي هو على الحق هو الذي إذا دعي إلى الله ورسوله للحكم قال سمعت واطعت ولا يجادل وتحدثنا عن قول الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا إذن هم يتبعون سلفهم الذين سبقوه هذا ما وجدنا عليه آباء آباءنا كما قال الكفار من قبل إن وجدنا آباءنا على امه هؤلاء يردون دائما الأمر إلى آبائهم وكذلك وإذا قيل لهم اتبعوا هذا ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي في الإجابة على هذا السؤال. أما هذا الدرس وهذا القسم فسنتعرف فيه إن شاء الله على جانب آخر من النور الذي بين الله به. في الدرس الماضي تحدثنا عن وإذا قيل لهم تعالوا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا وزعم الكل يقول ذلك والله قال يزعمون ألم ترى إلى الذين يزعمون ونحن نزعم وغيرنا يزعم وكل إنسان يدعي التدين يزعم ومن حقه أن يزعم ألم ترى إلى الذين يزعمونا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا إذا في الدرس الماضي تعالوا أنت تزعم أنك على الحق تعال إلى الحق هل تقبله تترفضه إن رفضته فأنت كاذب إن قبلته فأنت صادق إن قبلته في أمر ورفضته في أمر آخر وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعينين إنهم يقولون أولا سمعنا وأطعنا الله يقول وما أولئك بالمؤمنين لأنهم إذا قيل لهم تعالوا أعرضوا إذن في المرة الماضية كان الـ كان الـ كان الأمر يدور حول تعالوا تعالوا يحكم الله بيننا ونأتي بالأحاديث ونأتي بالآيات ونقرأ الأحاديث ونقرأ الآيات وانظر في وجهه قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب انظر عليه انفرح بكلام النبي وسمعت جوارحه وأطاعت هذا الإنسان فيه خير هذا بداية الخير طبعا ليس في هذه المسألة فقط هذا مثال أقصد في أي مثال إذا قال لك الناس يفعلون وفلان جمع الناس في المسجد وفلان جمع الناس في المكان الفلاني اغسل يديك منه لا تكبر عليه لا واحدة ولا أربعا لأنه لا يصح الصلاة عليه هذا موضوع منتهي. انتهي لأنه رفض محمدا صلى الله عليه وسلم رفض أمرا منه هذا كان الدرس الماضي الدرس القادم يدور حول كلمتين سمعنا وأطعنا فهذا الدرس هو سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا مصباح يبين لك الطيب من الخبيث المؤمن من المشرك الكافر من المسلم فمعنى وأطعن هذا هو الفيصل بيننا وبينه هذا هو الحج إذا هذه أداة جديدة نتعلمها لكي تتعرف على الحق أي طالب أو أي إنسان يريد أن يعرف من هي الجماعة التي على الحق من هي الجماعة التي قال فيها النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق أو قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون من هم؟ ما أنت تريد أن تعرف ما هي الطائفة التي على الحق تريد أن تعرف من هم الذين على الحق الذين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الحق من هم الأدوات التي سنتحدث عنها في هذا الدرس هو سمعنا واطعنا خذ أحاديث خذ الآيات واذهب إليهم اذهب مع كل مدعي وادعوه إلى طاعة الله والرسول وادعو كل إنسان حسب مذهبه الصوفي له كلام السلفي له كلام الشيعي له كلام الاخوانجي له كلام التبليغ والدعوه لهم كلام كل قسم له كلام التكفير والهجره لهم كلام كل قسم له كلام يختلف عن الكلام الآخر يعني لا تذهب الى سلفي وتقول له لا تسال السيد البدوي هو لا يسأل السيد البدوي هناك أحاديث أخرى يكرهها لا يحبها يشمئز منها أحضرها له أما الصوفي له كلام زيك يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ما هي الحكمة هي استخدام الدليل في موضعه الحكمة ليس كما يفهمون أنك إذا رأيت إنسانا لا يصلي تقول له صلاتك يعني حلوة بس فيها حاجة بسيطة كده لا دي مش حكمة ده كذب لابد أن تبلغه بلاغا مبينا إذا رأيت إنسانا تاركا للصلاة يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني قل له إنك مسلم وإنك رجل صالح وإنك رجل فاضل وإنك أخي وأختلف معك في الموضوع مع احترامي لك هذا كلام فارغ هذا تدليس هذا كذب الحكمة هي استخدام الدليل في موضعه النبي قال للرجل ارجع فصل فإنك لم تصل هذه الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تقول هذا لكم وهذا لي هذه الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو من أهل النار تلك هي الحكمة تأخذ هذه الأحاديث تذهب بها إليهم وعرض الأحاديث والله الذي يقول سمعنا وأطعنا ويحب ليس سمعنا وأطعنا فقط المطلوب من المسلم ليس سمعنا وأطعنا فقط لا كما تعلمون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه سمعنا وأطعنا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه المراحل الثلاث التي يجب أن يمر بها حال من دعي إلى الله ورسوله فنتحدث عن قول الله عز وجل سمعنا وأطعنا وسنأخذ سمعنا وأطعنا الآن إن شاء الله أيضا ونذهب بها إليهم لا مانع من أن نذهب بها إليهم ولن نذهب بها إلى الذين يعيشون بيننا هذه الأيام بل سنذهب إلى أئمتهم إلى مشايخهم الكبار الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل إلى ما يسمى بالسلف إذن سنترك الخلف لأنهم همل ونذهب إلى السلف إلى قيادات السلف الكبار الذين سبقوا بمئات السنين اولا سمع والطاعة صفة من صفات المؤمن لأنهم يضحكون على الناس ويخدعون الناس ويكذبون على الناس ويستخدمون آيات من القرآن الكريم إذا تحدثت مع سلفي مثلا سيقول لك الله تعالى أمرنا أن نتبع سبيل المؤمنين أن نطيع الله وأن نطيع الرسول وأن نتبع سبيل المؤمنين السلف الصالح لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول هو يقول لك ذلك ونحن نحب الآية ونستمع إليها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير عندما نقول لهم الله تعالى أمر باتباع سبيل محمد فقط وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه يقولون لا وسبيل المؤمنين كأن سبيل محمد يختلف عن سبيل المؤمنين وكأن سبيل المؤمنين يختلف عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم فقلت ما هو سبيل المؤمنين تعالوا نسأل ما السبيل هو الطريق ماذا يفعل المؤمن ما هو السبيل الذي يسلكه المؤمن في القرآن الكريم وليس في عقولكم قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ما هو سبيل المؤمنين في القرآن الكريم سمعنا وأطعنا لم يقل سمعنا واخترعنا سمعنا وزودنا سمعنا ونقصنا سمعنا وبدلنا سمعنا وأولنا بل سمعنا وأطعنا إذن هو سمع إن عكس السمع عليه فأطاع هذا ما حدث لم يحدث شيء آخر هو سمع إلى النبي الآية تقول ذلك وقالوا سمعنا وأطعنا إذن المؤمن سمع وأطاع بعد أن سمع ما الذي فعله أطاع لم يفعل شيئا آخر إذا كان المؤمن بعد أن استمع إلى كلام الرسول فعل شيئا غير الطاعة أخرجوها لنا من القرآن الكريم أو من الاحاديث قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا انت تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون هذا هو سبيل المؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يقول الله عز وجل في سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين هذا سبيل المؤمنين لكي لا يضحكوا عليك ويخدعونك إنما كان قول المؤمنين إنما للحصر إنما في اللغة تفيد الحصر يعني لا يوجد شيء آخر إنما إنما كان قول المؤمنين هذه معناها أنه لا يوجد للمؤمنين قول سوى الذي سياتي اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون انتهى الأمر. هذا هو قول المؤمنين. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا. قضي الأمر. لا يوجد سبيل للمؤمن سوى ذلك يقول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به نحن بيننا وبين الله ميثاق جميع خلق الله بينهم وبين الله ميثاق أخذ منك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنفت بربكم قالوا بلى شهدنا فالله تعالى أشهد الإنسان على نفسه بأنه الرب وأنه الإله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم ومي الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إذ قلتم سمعنا وأطعنا هذا هو سبيل المؤمنين ما هو سبيل الكفار؟ ما هو سبيل الكفار يقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم الله يخاطب بني إسرائيل ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعاصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بأس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ومع ذلك كانوا يدعون الإيمان بني إسرائيل عبدة العجل كانوا يدعون الإيمان مثلما ما يدعي هؤلاء تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وعصينا ولا أريدكم أن تنسوا شيئا مما تسمعوه لأن هذا سنحتاجه بعد قليل إن شاء الله تعالى فهؤلاء قالوا سمعنا وعصينا سمعنا كلام النبي النبي الذي أرسل إليهم النبي الذي أرسل إلينا سمعنا كلام الله ولكن عصينها سمعنا وعصينا ويقول الله عز وجل من الذين هادوا من اليهود يحرفون الكلمة عما وضعه يأتي لك بالآية يأتي لك بالحديث ويبدأ التحريف النبي كان يقصد يقول له قال رسول الله كذا يقول له لا النبي يقصد كذا والشيخ قال ان دي منسوخة والشيخ قال كذا ويظل الشيخ الى ان يقوم بطمس الحديث او الآية من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا سمع طاع سمع معصي واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لماذا يرفضون ذلك لماذا هناك من يستمع إلى قول الله ويرفضه لماذا هناك من يرى حديث النبي أمامه ويعلم أنه صحيح ولا يعمل به الله أجاب في هذه الآية ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل الله طمس على قلب طمس يقول لك هذا الحديث صحيح كما سترى الآن كما سترى بعينك هذا الحديث صحيح ولكن ليس عليه العمل لا تعمل به هذا طمس الله على قلب الله لا يحبه فأضله سواء السبيل ولكن لعنهم الله بكفره فلا يؤمنون إلا قليل اولا يقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون أنت أمنت بالله لم يعد لك من خيار هو الذي يختار لك الذي يخلق هو الذي يختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون ويقول الله عز وجل اقرأ, اقرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا امرا مش امورا مش الف امر امرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أمرا، وما كان يعني لا يحق ولا يصح ولا يجوز ولا يقع لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. انتم تستمعون إلى هذه الآيات بسهولة وهذه من رحمة الله بكم وإلى حديث النبي وأنتم فرحون مستبشرون حتى لو كان هذا الحديث يغير فيك ويبدل فيك ويأخذ منك ويعطيك فأنت تحبه إذن نذهب إلى سمعنا وأطعنا إذا أردت أن تعرف أي ناس فسوف نرى الآن أمثلة واضحة بالدليل القاطع وبموضع هذا الدليل في الوقوف على سمعنا وعفين لكي نعرف أن طاعة الله وطاعة رسوله ليست لعبا ولا لهوا وأن السؤال من الذي على الحق سؤال لا محل له في هذا الموضع لأن الله يقول قل إن هدى الله هو الهدى وهم يقولون هذا الكلام جميع هذه الفرق والجماعات والأحزاب والمذاهب تقول هذا الكلام إذا بيننا وبينكم ليس الكلام إذا كنا نتفق في الكلام تعالوا نذهب إلى أمر آخر يصل بيننا لأننا نتفق معهم في كل الكلام حتى مع الصوفي في نفس الكلام إذا كنا نتفق في الكلام فلا بد أن يكون هناك من الأشياء ما يوضح صدق هذا الكلام هذا كلام يحتاج إلى دليل فتعالوا نذهب معهم لنتعرف عليهم وأنت أيضا إذا أردت أن تعرف ناسا على الحق أم على الباطل سير معهم بنفس الطريق أحضر لهم آيات لا يعملون بها وأحاديث لا يأخذون بها وعرضها عليهم انفرحوا بك فاستمر معهم ان ابعدوك واستعبدوك واستبعدوك فهؤلاء طمس الله على قلوبهم وانتم تعرفون أن الحلال والحرام هذه الايام يمشي تبعا للمصالح الواحد بالامس يحرم شيئا طب ظهر ان هذا الشيء سيحصل منه على بعض المكاسب من الدنيا يصبح حلال لا ضير. الغريب أنه عندما نبح كان له أتباع وعندما عوى كان له أتباع هؤلاء يسيرون كالقطيع الذي ليس له من راع قطيع تائه يمشي ليس له قائد وليس له دليل قائده العمى المثال الأول حديث عمر بن أبي حسن اولا في كل مثال سنذهب إلى النبي أولا صلى الله عليه وسلم لنرى ماذا صنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لكم للأسف وأقول وأنا آسف هذه الأمة فعلت بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما فعله كفار قريش فعلوا به أكثر مما فعل به كفار قريش. صلى الله عليه وسلم. وسترون أيضا الآن أمسلا قليلة. أنا لا أستطيع أن أذكر كل الأمثلة. ولكن أمسلا تأخذها معك وأنت في الطريق. وأنت في الطريق وأنت تقرأ وتبحث سيقابلك كذلك أضعاف مضاعف. حديث عمر بن أبي حسن سأله عبد الله. ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي ما له يسأل عن وضوء مين ما هو لا يسأل الا عن وضوئه صلى الله عليه وسلم فدعى بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثه الذي غسل هذا أرسله الله رحمة للعالمين ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنصر بسلاس غرفات واستنصر هذه يقولون لك لا تستنصر لكن هذه لسنا معها الآن ثم أدخل يده فغسل وجهه سلاسا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأطبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم أخرجه مالك والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأخرجه الشافعي في كتاب الأم الجزء الأول صفحة 26 كما ذكرته لكم وبعد أن ذكره الشافعي قال النبي في الحديث مسح رأسه مرة واحدة قال وأحب لو مسح رأسه ثلاث أنا أسألكم سؤال ما الذي ضغط عليه إلى هذه الدرجة يعني أريدكم أن تتأملوا النبي مسح رأسه مرة واحدة سمعنا وأطعنا تات القضية لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن وما أتاكم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فانتق انا أريدك أن تفكر ما الذي دفعه إلى أن يقول هذا الكلام بعد أن روى الحديث من طريق مالك باسناد صحيح عنده في كتاب ثم يقول وأحب لو مسح رأسه ثلاثة وواحدة تجزئه أنا أحب أن تمسح ثلاثة لكن لو مسحت واحدة أحد أريدك أن تجلس وتفكر من الذي جعله يقول هذا الكلام أليس الشيطان أليست هذه من وساوس الشياطين أليست هذه من الجنة والناس هذا حديث النبي وليس فيه مشكلة هل توجد مشكلة في الحديث يعني لو ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى. يعني ماذا يضير وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ماذا سيغفر الشفعي لو قال ثمان وقاطانة يعني في سؤال لو الناس مسحوا رؤوسهم ثلاثا تبعا للشفع هيكسب ايه ده ليس وراها مكتب وليست وراها زع لكن وراها امامه زعامة دنيا وأحب لو مسح رأسه الثلاث وواحدة تجزئه وأحب لسه يحب أن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما الحديث لا فيه ظاهر أذنين ولا باطن أذنين قال لك وأحب بماء غير ماء الرأس شوف اللي بساهل الدين بماء غير ماء الرأس ويأخذ بأصبعيه الماء لأذنيه فيدخلهما فيما ظهر من الفرجة جو الفتحة بتاعة الأذنين في الأذن البطين الأيصر انظر بأصبعيه الماء لأذنيه فيدخلهما فيما ظهر من الفرجة التي تفضي إلى الصماخ الأم واحدة على 26 أنتم استمعتم إلى حديث النبي بردا وسلاما سهل يسير ليس فيه عقد ولا مشاكل كل الذي فيه وما اتاكم الرسول فخذوه وكل الذي فيه أنك تعرف قدر هذا المتوضا وقدر هذا الذي يحب الذي توضى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتوضا من عند نفس ان هو الا وحي يوح ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما كانش لم يكن يدري وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم هذا الوضوء علمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي من يحب هذا دينهم وكلهم على هذه الشاكلة أي حديث للنبي لابد من الإضافة والحذف والتعديل على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كلام النبي كلام محمد كلام الشفيع يوم القيامة كلام صاحب الحوض كلام صاحب المقام المحمود كلام وإنك لعلى خلق عظيم كلام وما ينطق عن الهوى كلام ما زغى البصر وما طغى كلامه يحتاج إلى تعديل وتبديل وتغيير وإضافة وحذف وهكذا وأحب والصماخ ودخلنا في الصماخ وفتحه الأذن ومش عارف إيه الغريب أن السلفيين والتلفيين والفلسيين والإخوان وجميع الجماعات والتكفير والجهاد والجماعة الإسلامية وكل هؤلاء لو استمعوا إليه الآن يغضبون للشفع ولا يغضبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس هناك لم أرى من يغضب لرسول الله يقولون كيف تتهجم على العلماء وكيف تهجم هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ليست له كرامة أي انسان يقترب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد كرامته فقد هيبته لم تعد له قيمة لأنه دخل بنفسه إلى التهلكة ألقى بنفسه إلى التهلكة المثال الثاني ذكر أبو بكر بن أبي شيبة تحت عنوان هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحوا من أربعمائة طريق لحديث ربعمائة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ردها أبو حنيفة جميعا أذكر منها مثالا الحديث 37206 في مصنف ابن أبي شايد حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا في من رجمهما ابن عمر يقول أنا في من رجمهما قال أبو حنيفة ليس عليهما رجم قال أبو حنيفة ليس عليهما رجم الغريب هناك متعصبون له يدافعون عنه هذا هو الغريب هو أن يقول لأن هذا ودينه لكن الغريب الآخر أن هناك من يتعصب له ولو سمعني الآن يقول أنت تهاجم أبا حنيفة أبو حنيفة رضى على النبي صلى الله عليه وسلم عمره أبو حنيفة بهذا القول يخرج من الملة يخرج من الإيمان مالك رحمة الله عليه قال قولا في حديث البيعان بالخيار قال محمد بن عبد الرحمن بن المغير بن أبي زئب يستتاب مالك وإلا قتل لمجرد أنه قال هذا الحديث ليس عليه العمل في المدينة أهل المدينة لا يعملون بهذا الحديث قال يستتاب وإلا قتل فقالوا لأحمر بن حمل ابن أبي زئب يقول كذا قال صدق صدق مين اللي دفع بقى عن مالك الزهبي مجد سنة سبعمية وكسر الهرج والمرج والفتن والزلازل والمصائب بدأوا يدافعون عن الباطل أما في القرون الأولى لم يكن هذا الأمر قال أبو حنيفة ليس عليهما رجم وراء الترميزي برخم 558 حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال أنا أذكر هذه الأمور لكي تأخذها في حياتك ستنفعك وتعرف أنه لا عصمة ولا طاعة إلا لمن أرسله الله رحمة للعالمين حديث عبد الله بن جد بن عاصم قال خرج النبي صلى الله في الترميزي سنة الترميزي خمسمية تمانية وخمسين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في صلاة الاستسقاء لا تصلى في المسجد في المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين قال الترمذي قال النعمان أبو حنيفة لا تصل صلاة الاستسقاء ولا أمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون النبي خرج فصلى أبو حنيف قال لا تصل هذا الكلام أنا لا أنقله من جيبي ولا من كيسي ولا من كتابي هذه كتبهم قال لا تصل صلاة الاستسقاء ولا أمرهم بتحويل أمرهم أبو حنيف نزل عليه وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو على أبيه وورثه منه أنه يأمرهم يعني يأمر وأنها وما أتكم أبو حنيف فخذوه ومن أتكم عنه فانتهوا هذا دينهم له. قال ولا أمرهم بتحويل النبي حول الرداء لا أمرهم بتحويل الرداء لو قرأت الربع حديث. المذكورة في مصنف ابن ابن ابي شيبة لا سوف تصاب بالغسايا النبي فعل كذا لا ارى النبي امر بكذا لا ارى النبي قسم في الجهاد للفارس سهمين وللراجل سهما الراجل اللي طالع بدون فرس له سهم واحد طالع مع حصان له سهمين قال ابو حنيف للفارس سهم واحد النبي قال اثنين لا واحد وهناك من يدافع عنه قال ابو عيسى الترمذي بعد ان ذكر ذلك خالف السنه أبو حنيفه خالف السنه بقول خالف السنه انك رجل طيب يا ترمذي هذا خالف السنه ام كفر بالله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره هذا كفر مجرد أن يقول النبي يقول صلى صلاة الاستسقاء وهذا قل لا تصل هذا خرج من الدين من زمان منذ هذا لم يدخل فيه والله لم يدخل فيه وأنا أقسم بالله من يقول ذلك إلى يوم القيامة النبي أمرهم بتحويل الرداء هذا قل لا أمرهم بتحويل الرداء هذا خ... لم يدخل في الإسلام وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ليس هناك من كلام آخر فمن الذي جعل أبا حنيفة إماما بل ولقبه بالإمام الأعظم وصار الناس إلا من رحم ربك ينعقون بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فمن هو هذا الإمام الأعظم من الصعب أن أذكر كل ما ورد بشأنه ولكن على طالب العلم أن يفتح أي كتاب في الضعفاء والمتروكين. والمتهمين بالكذب من كتب رجال الحديث لا بد أن يلتقي بترجمة أبي حنيفة هذا والذي سنذكره هنا ما هو إلا نظرة سريعة تناسب هذا المقام قال أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن إدريس قال قلت لمالك ابن أنس كان عندنا عن القمى والأسود فقال قد كان عندكم من قلب الأمر هكذا يعني أبا حنيف العلل ومعرفة الرجال 1118 و 2658 ونقرأ الآن هذه الفقرات المتتالية من كتاب الضعفاء للعقيل 4 على 2280 قال سفيان الثوري قال لنا حماد أفيكم من يأتي أبا حنيفة بلغ عني أبا حنيفة أني بريء منه وقال عبد الرحمن ابن مهدي سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب يعني السختياني يعني وذكر أبو حنيفة فقال أيوب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقال الحميدي سمعت سفيان يقول سفيان ابن عيين، مولد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي حنيف، وقال مالك ابن أنس إن أبا حنيفة تكاد الدين، ومن كاد الدين فليس له دين، وقال محمد ابن بشار العدي بندار ما كان عبد الرحمن ابن مهدي يذكر أبا حنيفة إلا قال بينه وبين الحق حجاب. ومن التاريخ الكبير للبخاري قال البخاري نعمان ابن سابت ابو حنيفة الكوفي مولا لبني تيم الله ابن سالبه كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديث التاريخ الكبير 8 على واحد 81 وقال ابراهيم ابن محمد الفزاري كنا عند صفيان الثوري جاء نعي أبي حنيفة فقال الحمد لله الذي أراح المسلمين منه لقد كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة ما ولد في الإسلام مولود أشأم على الإسلام منه والشاهد هنا أن نوضح للناس أنهم يتبعون ناسا لا يعرفونه ولا يعرفون أين كانوا فقط لمجرد أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون الحديث التالي عندما نأخذ هذا الحديث ونذهب إلى أي مؤمن اذهب به إلى أي إنسان يخطر على بالك من أي اتجاه وقل له ما صحت حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة توضأ فعل أمر ثم اتجع على شقك الأيمن ثم قل الذي يتحدث محمد صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعذروا ذلك هذا الحديث في كل نوم تذهب إلى النوم لابد أن يكون أمامك أنت مسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ سمعنا وأطعن لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعن ليس هناك من آخر النبي قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ سمعنا وأطعنا وضوءك للصلاة سمعنا وأطعنا ولا جدال ولا تقديم ولا تأخير ولا تبديل ولا تحويل ثم اتجع على شقك الأيمن سمعنا وأطعنا ثم قل نقول اللهم أسلمت وجهي إليك وفوتت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك الحديث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به عندما تأخذه إلى أي مسلم لن يقول إلا كلمتين سمعنا واطعنا أمر منتهي لأن يكفي الخير الذي في آخر الحديث يعني يكفي الخير فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة أنت على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليه على ملة إبراهيم على سنة محمد لو مت من ليلتك فإن مت من ليلتك فأنت على الفطر وأنت اولا تفعل هذا الحديث طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر قال النووي والنووي هذا هو شارح صحيح مسلم قال النووي لا أقول شارح صحيح مسلم أنه هذا محرف صحيح مسلم وأنه هذا من أكبر المتخصصين في هذه الأمة في تحريف الكلم عن مواضعها أنا أشهد له بذلك أشهد له بذلك في الدنيا وعند الله يوم القيامة أنه من أكثر المتخصصين المحترفين في هذه الأمة تحريفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقول النووي اسمع الى النووي وفي هذا الحديث ثلاث سنن مهمة الحمد لله الحمد لله في هذا الحديث ثلاث سنن سنن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مهمة الحمد لله طلعوا حاجة للنبي مهمة شيء نفرح به استبشر ابشر طلعوا شيء للنبي مهم مستحبه ليست بواجب مهمه مست... والله الثلاث كلمات ورا بعض مهمه مستحبة ليست بواجب هي مهمه ولكن مستحبه وليست بواجب مش واجب عليك تعمل كده ما تعملش حاجه خالص خليك راجل ما عندكش واجب ليس بواجبه احداها الوضوء عند اراده النوم اللي هي ليس بواجبه فان كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء. الوضوء لان المقصود النوم على طهاره مخافه ان يووت في ليلته وليكون اصدق لرؤياه لو انت عملت كده وتشوف رؤيا دي, دي صحيحه دخل موضوع مش في الموضوع خالص وابعد من تلعب الشيطان شرح النووي 17 المجلد 17 صفحة 32 اذا هو حديث النبي كله طلع ثلاث سنن مهمه مستحب دي عند السلف ولا نفهم الدين بفهم السلف الصالح ما هو النووي ده بيحسبوه هم من السلف الصالح نفهم الدين يعني ما نجيب حديث النبي إذا أتيت مطجعك فتوضأ وضوءك للصلاة أو تفهمها لأن الحاوم عن عند السلف لأن الحديث معقد ومكتوب زي ما أنتوا سمعين بالعبري عبري على ثريالي على صيني على كوري جنوبي يعني ما تبص في الحديث تلاقي ال إذا أتيت مطجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم الطجع على شقتك الأيمن الكلام ده عبري اتفهمين حاجة انا مش فاهم حاجة مش واضح لان ده عبري على اللغه السرياليه على لغه الفينيقيين القدماء على اللغه الهيروغليفيه بتاعت مصر فلازم النووي يجي افيت ياتي لنا بحجر رشيد عشان يفك رموز اللغه الهيروغليفيه اللي النبي كان بيتكلم بيها وبلاش بلسان عربي مبين يصرناه بلسانك صلى الله عليه وسلم يصرناه إذا أتيت مضجعك لا عايز فهم السلف الصالح وأنا فهم السلف الفاسد وأنا فهم السلف الكافر إذا أتيت مضجعك فتوض عايز السلف مين فكل هؤلاء يقولون لا نفهم الدين بفهم السلف ماذا قال السلف يترك كلام النبي؟ ويقول لك هذا مستحب وليس بواجب. إذا قلت له قال رسول الله إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ماذا ستصنع؟ يقول لك إنه قال أن قلت له محمد قال هو قال لك إنه قال من الذي على الحق؟ من الذي على الحق؟ إذا لم يكن تبين هنا من الذي على الحق؟ فالذي يبحث عن الحق هذا يحتاج إلى أن يذهب للكشف عند طبيب متخصص في القلوب كلا بل رانا على قلوبهم القلوب أظلمت أصبحت سوداء فهي لا ترى الحق واحد يقول قال رسول الله والآخر يقول قال النووي، وتسأل من الذي على الحق يبقى أنت أعمى أنت هنا لست مبصرا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاهم واحد يسمع ويطيع للنبي واحد يسمع ويطيع للناوي والسلف اليهودي أتباع اليهود لا تتبعوننا سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن بل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تقول له قال رسول الله أنه قال ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجب لغى الحديث فلغى نفسه الحديث التالي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت الامه المملوكة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب لا يظلمها ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر فليبعها هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابو داود قال النووي وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور عند الألطرس ليس بواجب عندنا وعند الجمهور يعني الجماعة بتوع الشماريخ ليس بواجب عندهم محمد قال محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق ولولا أن ثبتناك ألم أقل لكم إنهم فعلوا به أكثر مما فعل كفار قريش هذا أمر يفعل بنبي تخيل كل الشراح على هذا الوضع فتح الباري على شرح النووي على عون المعبود على كل هذه الأمور كل الكتب التي شرحت بهذا الأسلوب يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه على هذا الوضع وأنا لو نقلت لكم لن ننتهي من الكلام ولكن هذه مجرد عينات مجرد نماذج لكي نبكي على الحال الذي وصلنا إليه لكي نحزن نبينا أكرم من ذلك وأرفع من ذلك وأعلى من ذلك وكلامه هو شفاء لما في الصدور وطاعته نور يلقيه الله تعالى في قلب عبده المؤمن ولكن من أحب الله تعالى لا يعطي هذه الهبة إلا لمن أحب هبت معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عندما يتكلم من يتكلم بعده إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لأن لو عرف قيمة النبي لاستجاب له قال النووي النبي قال فليبيعها قال النووي وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور وقال داود الظاهر داود الظاهري هو واجب يعني داود الظاهر قالوا واجب لكن عندنا وعند الجمهور الالترس ليس بواجب عند الجمهور جمهور إيه؟ وعندهم من اين النبي عنده من الله انتم عندكم من اين قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هل جاءوا بوحي من الله هل نزلت عليهم هذا عندنا نحن نقول ونؤمن ونقطع بأن الذي عند النبي من الله نزل به الروح الأمين على قلبك صلى الله عليه وسلم الذي عندكم من أين أليس من بول الشياطين في آذانكم هذه شياطين بالت في آذانهم وفراخت في قلوبهم إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبعها والنوه يقول وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور شرح النوه 11 المجلد 11 صفحة 212 حديث ابن عمر أذكر لكم أمثلة فقط تأخذها وتذهبها إلى هؤلاء حديث ابن عمر ونحن في سمعنا وأطعنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما حتى هذهه ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قال ابن عمر يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم هذا إذا عرض على المؤمن بسهولة يقول سمعنا وأطعن لو عرض على السلفي تقول له واحد لم يجلس في المنتصف يقول لك الإمام فلان قال يعني ليست بواجب إذا لم يخطب أصلا يا أخي إذا لم يصلي أصلا مسلم لا توجد مشاكل هذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم قال ابو حنيف يقول النووي قال أبو حنيفه ومالك والجمهور ما زلنا مع الالترس قال ابو حنيفه ومالك والجمهور الجمهور الجمهور بيفتي الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط لما تعرض هذا الحديث على المسلم وصح المشكلة في الحديث انه معقد زي كما قلت لكم انا عايز ما فكاته عدة عشان تفك الشفرات الكلام مشفر شو واضح ارقام مكتوب بالحبر السري شغل جواسيس حتى انت اسمعه ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم شوف معقد ازاي يخطب قائما ثم يقعد عايز فهم السلف بجا ما هي دي مش واضحة ايه يخطب قائما ثم يقعد ثم يقو فاش دي شفرة عايزة الناووي والزري وابن كسير وفلان وعلان وابن وخوش على ابن تيمية واطلع عند ابن القيم وخ... وما فيش منع لحسن البنة وشوية من الالباني يفسروا لنا العقد دي هذه العقد تحتاج الى تفسير يعني كلام معقده يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم أنا مش عارف النبي كان يكلمنا ازاي ده هذا الكلام يفهمه كل من دب على وجه الأرض كل من دب على وجه الأرض أي إنسان الفلاح في حقله العامل في مصنعه المهندس في وظيفته الطبيب في مستشفاه يفهم هذا الكلام بكلام واحد لا يوجد فيه خلاف الأمي والذي يقرأ جميع المستويات قال النووي قال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط ومذهب الشبيئة أنه فرض وشرط لصحة الخطبة النووي يقول ذلك مش هيسيبه الشافعي برضو لأنه هنا اتبع النبي ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة طب سر على هذا يا شافعي في كل أمورك قال الطحاوي الطحاوي هذا حنفي لو صاحب شرح مشكل الأثار شرح معاني الأثار لم يقل هذا غير الشافعي ودليل الشافعي إيه دليله أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دليله مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي شرح النووي 6 على 150 أحيانا تنطق ألسنتهم بالحق وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون طب هل سرتم على ذلك في كل الأمور الطحاوي يقول الشافعي يرى أنه فرض ليه؟ لأنه ثبت عن رسول الله طب يا جماعة كل شيء ثبت عن رسول الله يكون على هذا الوضع مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي طب على عن رسول الله مسح الرأس بالوضوء مرة أخذ لماذا جعلتموها سلاسة وضربتم في ثلاثه؟ الحديث رقم 58 في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني لعنة الله عليه حديث رقم 58 في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني الموضع كما تعلمون له أكثر من 30 رواية أشهرها رواية ابن وهب المصري رواية يحيى بن يحيى الليسي رواية أبي مصعب الزهري رواية القانبي عبد الله بن مسلمة رواية سويد بن سعيد المتهم بالكذب شيخ مسلم إلى آخر في الحديث رقم 58 قال محمد ابن الحسن أخبرنا مالك حدثنا صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يصار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتهمونه بالتعقيد ويحتاج إلى فهم السلف الفاسد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم عندما تعرض الحديث ده على مسلم مانا وقاطعنا موضوع منتهي ليس فيه مشاكل خلاص إبدا إنسان فيه خير لا أقول مسلم لا الأمور ليس هذا الحديث فقط أنت رأيت الشافعي تمسك بحديث وترك حديث لا المسلم لا يتمسك بحديث ويترك حديث وتؤمنون بالكتاب كله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم قال محمد ابن الحسن الغسل أفضل يوم الجمعة وليس بواجب محمد يقول ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي النبي الرسول غسل يوم الجمعة واجب يقول محمد ابن الحسن الشيباني الزنديق ليس بواجب هذا ليس غريبا ولكن الغريب أن الذي يسمعني الآن لن يتعصب للنبي ولن يغضب للنبي ولن يحزن على ما فعلوه بالنبي ولكن سيحظن على هذا المتهم بالكذب وهو كذاب أشر يقول ليس الواجب قال النووي النووي لابد أن يدخل في كل شيء واختلف العلماء في غسل الجمعه اختلف العلماء فوالله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هل تريد بينات أكثر يا أخي من غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هل هذه ليست بيانات؟ يقول واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف السلف أيضا في طائفة من السلف قالوا بالوجوب زي ما النبي قال يعني حكوه عن بعض الصح حكايات يعني عن بعض ما فيش النبي حكوه عن بعض الصحابة وبه قال اهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطاب عن الحسن البصري ومالك وذهب جمهور العلماء ما زلنا مع جمهور العلماء جمهور الشماريخ من السلف والخلف وفقهاء الامصار ده كلام الناوي. الناوي الى انه سنه مستحبة ليس بواجب شرح النووي 6 على 133 محمد يقول واجب الشيباني يقول ليس بواجب والنووي يقول ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف لعنة الله على كل من ذهب إلى ذلك لعنة الله الدائمة الغير منقطعة إلى يوم القيام على كل من خالف محمد صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة النبي الواجب أن تشغل نفسك ليه؟ الحديث التالي حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة فيقرأ السجدة والله أنا لا أريدكم أن تتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتم كلامه معقدا قولوا هذا كلام معقد أنا أقرأ في هذا الكلام أكثر من سلوسي حياتي لم يقابلني حرف للنبي صلى الله عليه وسلم غامض او صعب او شاق مما اعبد الله به كلام سهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا الصورة فيقرأ السجدة فيسجد يقرأ السيده فيسجد لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن حطمت علامه استفهام مش الآية. لمن؟, يعني لمن لقد كان لكم لمن لمين لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الذي يرجو الله واليوم الآخر له في رسول الله أسوى حسن فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته من كسرة الساجدين مع النبي من الصحابة لا يجد أحدهم مكانا لموضع جباته أخرجه أحمد والبخاري ومسلم قال النووي. وقد أجمع العلماء أيضا عليه وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب وعند أبي حنيفه واجب ليس بفرض عندنا سنة ليس بواجب عندنا ومن انتموا حتى يكون لكم عنده انت مين عشان يكون عندك الذي عنده يعني اتاه يعني انت عندك شيء هذا شيء اتاك انت لم تخلقه عندما تقول عندي كذا هذا الذي عندك جاءك من مكان اخر الذي عندكم من اين جاء الذي عند محمد جاء من الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله هذا جاء إلى النبي من عند الله بإذن الله على قلبه من أين جاءكم أنتم يقول وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض وهو صنى للقارئ والمستمع له ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي شرح النووي الخمسة و وسبعين الحديث رقم 55 في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الزنديق قال أخبرنا مالك محمد بن الحسن يقول أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل قال توضأ قال توضأ القائل محمد صلى الله عليه وسلم قال توضأ واغسل ذكرك ونم واحد اثنين ثلاثة انتهى الحديث قال محمد ابن الحسن وإن لم يتوضأ ولم يغسل ذكره حتى ينام فلا بأس بذلك اتى بالحديث طب انت شغل نفسك ليه وتعبان اخبارنا أخبارنا مالك يعني لماذا راقت نفسك وبتروي أحديث ما كملهاش لازم أطلب من أساسه النبي قال توضا واغسل ذكرك ونم قال محمد بن الحسن الزنديق وإن لم يتوضأ ولم يغسل ذكره المفروض يقول ولم ينم وقال النووي في كل شيء النووي النووي ده في كل حاجة وقد نص أصحابنا شوف العلم السلف لما يقرأوا هذا الكلام يقول لك نص أصحابنا يفرحوا به شوف أنت بتفرح بكلام النبي إلى أي درجة لما <تصفيق> بتسمع قال الرسول الله شوف أنت بتفرح إزاي لما لما السلف يسمع يقول لك قال النووي وقد نص أصحابنا لا يعرف من هو الناوي لو سألته اسم الناوي الا يعرف ماشي دي واحد نمره اثنين لو سالته لم يذكر اصحابه يقول لك لا هو يعلمهم طب اصحابهم دول مش انبياء وقد نص اصحابنا انه يكره النوم والاكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الاحاديث تدل عليه ولا خلاف اصحابنا نصوا انه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب ليس بواجب أصحابنا نصوا أنه يكره يعني يكون مكروها ولكن أصحابنا لا خلاف بينهم أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور برضو دائما الجمهور أي واحد عايز يضل الناس يقول له قال الجمهور ما محدش يسأل الجمهور مين الجمهور وزهد ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه في واحدة هو طلع فلت قال لك يجب الوضوء شرح النوى 3 على 217 الحديث التالي حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أخرجه أحمد والبخاري ومسلم كنت أقرأ هذا الحديث وأبحث فيه فقابلني هذا القول للنووي لا أدري لماذا بكيت لأول مرة عندما أقرأ خلافاً واحد يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن أقرأ هذا طوال النهار بل كل حياتي على هذا الشكل هذه المرة الوحيدة وشعرت بحالة غريبة جدا أنسى ترون أن الأمر عادي وبيتكرروا قرأناه الآن وقرأناه وسنقرأه بعد قليل ولكن الشيء الغريب لا أجل لماذا حدث ذلك حسيت أن النبي أهين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يتعمدون إهانة النبي صلى الله عليه وسلم عمدا وأن الشيطان استحوذ عليهم فانساهم ذكر الله وأنها حرب منظمة ضد هذا النبي الكريم منذ زمن بعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يصطره من الناس ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان قال النووي هذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب لا أعرف حد من أصحابنا قال بهذا الكلام ولذلك السلف دائما يكررون كلمة عندما تذكر لهم حديثا هل قال بهذا الحديث أحد من السلف عندما يقول النبي كلاما السلف يريدون من يدعم النبي صلى الله عليه وسلم من يؤكد كلام النبي من يوثق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون بجربوع أو خرتيت أو خنزير أو قرد أو واحد من سلالة القرد والخنازير ليقوم بتأكيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ولا يؤكد كلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوسع ولا يوسع كلام. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ولا يرد عليه صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله النووي. أيها الإخوة. هذا الامر خطير جدا ويجب على المسلم الانتباه له ويجب نشر هذه الامور حتى تقام الحجه على من كان به هذا العمى لان الامر خطير والمسلم لابد ان يؤسس عبادته على الايمان القاطع بالله عز وجل والا يشرك به شيئا لان الشرك ومحبط للعمل يكفي أن يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به مرتين في القرآن الكريم في صورة واحدة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسم عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الشرك بالله ومن هذا الشرك اتخاذ الأنداد من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ولهذا نتكلم لأن الله لن يغفر الشرك وأي عمل يقوم على الشرك عمل محبط ضائع فلا تتعب نفسك هذا هو سبب في التركيز على الهرب من هذه الأمور ومن أراد أن يعرف من الذي على الحق ومن الذي على الباطل فالأمر سهل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إذا سمع وأطاع فيه أمل فيه خير إذا جادل ناقش قال لك الناس السلف الخلف فهذا إنسان انتهى أمره أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا